وَإِذَا مَسَّنَ مَا تَظُرُونَ وَرَبَّهُمْ لِيَبِينَ إلَيْهِ ثُمَّ إِذَا ثُمَّ إِذَا دَقَّهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَتَظُرُونَ مَا أَتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُونَ فَتَعْلَمُونَ أَمْ الرحمة فارحوا بها وإن تصبهم وإن تصبهم سيئون بما خدمت أئلهم إذا هم يبناطون أو لم يعو أن الله يبتصر الرزق لمن يشاء. والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وادها الله وأولئك هم المكيحون وما آتيتم من لبا ليغبوا في أموال الناس فلا يغبوا عند الله فلا يغبوا عند الله وما ثم ردقة ثم لعيتكم ظهر الفساد في البذر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يردعون